وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَوُوا بِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُوا اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُوا النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ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 وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ